الحزن مما يكون أحد أمرين إما شيء تريد أن تناله فيفوتك وإما شيء تملكه فتفقده وعيد الحزن لا يكون إلا بأحد سببين إما شيء تريد أن تناله فيفوتك أو شيء تملكه فتفقده وكل الحالين منتث أيني في الجنة كلا الحالين منتفن في الجنة فلا يفوت راغب فيها عطاء ولا يمكن أن يبلى فيها شيء مما يتيه الله جل وعلا فيها عبادة وقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور هم يعلمون في أنفسهم أنهم وإن دخلوا الجنة كانت لهم معاصي كانت لهم زلات فقالوا إن ربنا لغفور غفر لنا الزلات شكور ضاعف لنا ال... أجيبوا الحسنات غفور غفر لنا الزلات وشكور ضاعف لنا ضاعف لنا الحسنات إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة فالدنيا دار معبر واعتبار ما الدنيا دار معبر واعتبار أما الجنة دار بقاء واستقرار أما الجنة دار بقاء واستقرار ولهذا قالوا كما أخبر ربنا عنهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة بأي سبب من فضله ولم يدخل أحد للجنة إلا بماذا؟ إلا برحمة الله لأن هؤلاء الذين دخلوا كانوا قوما صالحين. كانوا يصومون كانوا يصلون يصلون. كانوا يحجون كانوا يعتمرون كانوا يأمرون بالمعروف كانوا ينهون على المنكر من الذي وفقهم لهذا كله؟ ربهم بفضله ورحمته ولهذا قال الله عنهم الذي أحلنا دار المقامة من فضله والجنة بعض فضل الله لا يمسنا فيها نصب أين؟ في أبداننا ولا لغوب أين؟ في أرواحنا لا يمسنا فيها نصب أين؟ في أبداننا ولا لغوب أين؟ في أرواحنا وأهل الدنيا ينامون لأن الله كتب عليهم التعب وجعل النوم راحة لهم من التعب. أما أهل الجنة فقد قالوا عنها لا يمسنا فيها نصب لا يوجد فيها تعب البتة. وما دام لا يوجد فيها تعب البتة فلا حاجة لأن يناموا. لا حاجة لأن يناموا. فلهذا ليس في الجنة ليس في الجنة نوم. وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن.